كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلون وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنسها